انا المظلوم انا دي غبر في علصار اللي نه ليوم النسمعين يا حبي ترح نحري دي انا المظلوم انا المظلوم حين الظلوحي تحسين عطش قلبي هتاب كبار يرد بساحتي الميدار يقدم روحه المنحر يرد قام العدى الهجمات على ابن الفحى الحدار شهر سبا وطلاع عن ناي وزدها عن أبه الأكبار يوفق ماط ويسهامي جنود ظهمي والاغي يريد بكرب ليشارك ديمنح راتي شوفيه دي أنا دي وبر في علسور تم عجلاته اللينا ليومنا سمعين يا حي جارنا حريتي ليش بينا أنا المضيون انا دي قطر في عنصان امحج لا دي اللي هان اي امان اسمعين يا حي درح نحريكي ليش مين انا المغلوم انا المغلوم اي امان اشتجي بالله اي امان عيني وسبري اريدن بالصبور يا امك بالج ينقضي عمري احس عن الفحال عباس يا ام زهرتي ابن حري ودم القاسم المظلوم على جسم الصباح يجري يا يا يا ام اكبر يا ام ودم ابو لهنا جروي من حري العقشان يا يما لا تزيلين أنا المظلوم من المظلوم أنا دي وكري في علصار تم عجلاته الليلة يا يما النسمعين يا حبي لا نحرك بجمين أنا المظلوم أنا المظلوم يا يما مهدي لو شفتيك بهدي به دينك لأن قطرت ندا عمره أخافا تجري من عينك شنت أخفى على ساتك أولو مزق في دينك أخذ روح العباش يما وصيحا يما جاوانيك أدور حظنك إلدافي يا يما يبستي شفافي دهر غادر علينا سهام يا يما ظلي رامين أنا المظلوم أنا المظلوم أنا دي وغرفي على الصال تم عجلاته الليلة يا يما النسمعين يا حي جرحنا حريكي أنا المغلوم أنا المغلوم أريه أيدان ويبو يحسين أروحني المصليين يلي بعمري بغياب شان بالماي بتفيني علي علي كيفني مهمل قلب ود عذل وعين بايد ابويا حسين انا سهمي تلاقينا انا المظلوم انا المظلوم انا المظلوم انا المظلوم, أنا المظلوم يا الهندسة الصوتية والتوزياء رحيم الوائلي بصوت اغرالود الحسيني الممدع احمد كاظم الربيان الكلمات للشاعر الحسيني المهدف علاء الفرات هذا ونسألكم الدعاء